قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِعْهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تَضِعْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 لا يستَخْلِفًا إنَّهُ فيِيأَرضكَ متَخْلَفًا الذيينَهِم قَهِم وَلَُومَكًاَّ لَهُ ذَهُم الذيتَبَالَهُ لا يستَخْلِفًا إنهُ فِ وليمكن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يَاعْبُدُونَنِي لا, لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن لَذكَ صَ ج في الأ وَمَأوَهُ الن وَمأوهُ وَلَ بسن مَصير وَلَ بس مَص يا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 لمِ قَ صَلَات السَيرِ وَوحينَ تَبععُونَ فيِي يابَكُمْ مِنَ, في من الظَّاتِ وَمِ بعد صَلَاتِلَشَاء لمِ ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم وقافون بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم